الوضع الآن أصبح مأساويا وقد كشف العدو عن نواياه القبيحة عندما أعلن بأن الخطوة التالية هي بناء الهيكل وفق نبوءة كاذبة يعملون بها منذ بداية القرن الثامن عشر على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها الآن عليه أن يدعو لإخوانه